بيّن الله جل وعلا في كتابه انه اذا كان يوم القيامه لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم والقلب السليم هو الذي سلم من فتنه الشهوات وسلم من فتنه الشبهات كيف يسلم القلب عمليا وكيف يتخلص مما يسكن بعض القلوب من الغل والغش والدخن ونحوه. في الباب حديث جميل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن أو قال لا لا يغل عليهن قلب مؤمن. إخلاص العمل لله والنصيحة لولاة المسلمين وجماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم المقصود في هذا الحديث ان القلب لا تبقى فيه شائبه لا يبقى فيه غل لا يبقى فيه غش لا يبقى فيه دخن اذا جمع هذه الخصال الثلاثه اخلاص العمل لله ان يعبد الله ولا يشيك به شيء ثم ان يعتصم بحبل الله جعل ان يعتصم بحبل الله عز وجل ان ينصح لولاة الامر ثم ان يلزم جماعه المسلمين